لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَذَانِ فَتَنَاهُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَفَرُوا دَأَيَّامَ سَنَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ الله اللَّهِ أَفَلَا والله غفور رحيم ما المسيح ذن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كافر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله قل أتعبدون من قولوا ان لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغووا في, في دينكم غير الحق وَنَادَتْ تَتْبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلّوا مِن قَبْلُ قَدْ هُمُ مِنكُمْ قَدَرُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ